وَإِذَا النَّاسَ رَبَّهُمْ إِلَيْهِ இ اتَّنِ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ مَن كَفَرَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ سوف سوف تغلق أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمُوا أَيْدِيَهُمْ هم يقنفون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك كراما